وأمرت أن أكون من المؤمنين وأن أقب وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين ولا تبع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ